في رمى وجيران الله على صوته المميوح اليحكا حكت الحان اليحكا حكت الحان برد الشتاء يدبح المجروح ويدكري القلب بحزانه ويدكري القلب بحزانه راعي الهوى دائما مفضوح عيونها فضح من رسانه عيونها فضح من رسانه يا مرحبا يا حما mint a, én mohajt a szívem és kána, eljássz magad, érdembe, hajtsd szívem és érjéne, hajtsd szívem és érjéne, éden, éden, éden, éden, éden, éden, البرق تلوح وقلوبنا خضر والهنا، وقلوبنا خضر والهنا. ريح الحطب والدلال تفوح والقاع روية وشبعانة والقاع روية وشبعانة فاني تكسر هواب الروح وشيت بابا وجدرانة احب خلي بلا مصلوح وحب ربع وجيرانة وحب ربع وجيران، أحب خلي بلا مصر، وحب ربع وجيران، الله على صوته المبحور، إل يا حكت إست بالحن، إل يا حكت إست بالحن، يدان يدان يدانا، يدان يدان يدانا، راعي الهوى دائما ما مفضوه، عيونها فضح من لسана. يخطي ونقول له مسموح يضحك ونضحك علشانه الضحكة اللي ترد الروح عين من الله نعسانه عين من الله نعسانه الله على صوته المبحوح اللي حكا تفت بلحانه الله على صوته المبحوح اللي حكا تفت بلحانه أحب J'abrame au bon